وَالَّذِي يَسْطَحُ أَمَا تُحِبُّونَ أَن يُبَرَّمَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم Oh uh -huh. مَثَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَمَثَلِ نَخْلَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا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 وَإِنْ تِلًا لَنْ نَكُونَ مُؤْدُونَ وَاللَّهُ بِمَا تَمْنُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عليكم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 تِبْنَا أَوْ آذَا ولا يضرن بأرجل ذن الذين لم ما يكفينا من زينت ذن إلى الله جميعا أي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 S aleykum ve aleyhim jonahun تأذن الذين من قبلهم كذا um وَمِنْ <تصفيق> آيَاتِهِ ne <gülüyor> Thank you.